This in middle Oh, okay. multimass uh spam -huh. Walaua. cuanto <laughs> المترجم <تصفيق> للقناة alam <laughs> وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز мин <kilowat universal> <an> <żeby flowing> <s> <S fois> ту ва اشتركوا في يوسف أي كيدا <تصفيق> الرخ талку <laughs> There uh -huh. All right. <laughs> ذا <تصفيق> C.V.Y. bahun uh Masana wa how um... فلما دخلوا Oh <laughs> 129. أفلم يسين